أن جهاد باكستان بدأ عاقبة التمرد وخيانة الجيش الباكستاني وحكامهم نعم إنه سبب ولكنه ليس أساساً رئيسيا لقتالنا في باكستان أيها لقة المسلمون والأخوات المسلمات أساس قتالنا في باكستان هو إقامة شرع الله على أرض الله